الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمد كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا هو المجلس الشهري بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس مدارستنا لمختصر التحرير في أصول الفقه الحنبلي للإمام تقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجار رحمه الله تعالى وهذا المجلس المنعقد في هذا اليوم السبت الثامن عشر من شهر شوال سنة خمس وأربعين وأربعمائة وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ينعقد في رحاب المسجد النبوي نستكمل فيه ما توقف الحديث عنده في المجلس المنصرم من ذكر الأبواب المتعلقة بدلالات الألفاظ ونتدارس في مجلس اليوم بعون الله تعالى وتوفيقه بابين أحدهما في المجمل والثاني في المبين وهما في سياق ما أورد المصنف رحمه الله تعالى من الحديث عن دلالات الألفاظ ومراتبها سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين قال المصنف رحمه الله باب المجمل لغة المجموع أو المبهم أو المحصل تقدم يا كرام أن الحديث عن دلالات الألفاظ عند الأصوليين أولا هو صلب علم الأصول وأهم ما فيه لأنه مدار الحديث عن القواعد والأدوات وما يستعين به الفقيه لاستنباط الحكم من الدليل قائم على هذه الأبواب الكبيرة وهي أوسع الأبواب حجما في كتب الأصول جملة وثانيا أن أبواب دلالات الألفاظ متعلقة بشطر علم الأصول فإنه قائم على شطرين أحدهم الأدلة والثاني هي الدلالات فالحديث عن الدلالات هو دا كلام عن ما يمكن أن يفيد الدليل من الدلالة من المعنى من الحكم المستنبط منه فإتقال هذا الباب لدى طلبة العلم وفهمه على وجهه الأتم خير عون لهم على النظر في أدلة الشريعة وفهم صنيع الآئمة الفقهاء رحمهم الله في التعامل معها وبناء الأحكام عليها من حيث تقسيم دلالات الألفاظ تأتي بعدة اعتبارات منها النظر إلى اعتبار وضوح الدلالة وخفائها فإن دلالات الألفاظ بهذا الاعتبار تأتي على ثلاث مراتب أساس إما دلالة واضحة وإما غامضة غير مفهومة وبينهما وسط واضح يأتي بدرجتين فأما الواضح من الدلالات فإما أن يكون قطعي الوضوح تام الفهم لا يمكن أن يقوم له احتمال ولا تعترضه دلالات فهذا هو النص وبين أن يكون واضحا مع احتمال معنى آخر يمكن أن يتناوله اللفظ فهذا الذي يسمى ظاهرا وأما الخفي الذي لا يفهم معناه أو لا يمكن الوصول إلى فهم المراد من الدليل إلا باستعانة بدلالة أخرى من خارج فهو المجمل إذن التقسيم ثلاثي إما أو التقسيم ثنائي ابتداء إما مجمل غير واضح وإما مبين واضح فإذا الأدلة بهذا الاعتبار من حيث الدلالة ومن حيث فهم المعنى من اللفظ إما مجملة وإما مبينة ممتاز ما المجمل الذي لا يتضح معناه من الدليل ذاته يعني قال الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء هذا يحتمل أن يكون بمعنى الحيض ويحتمل أن يكون بمعنى الطهري. فإذا أردت أن تحمل الدليل على أحد معناهيه، فأنت ولا بد تبحث عن دليل آخر حتى تربطه بهذا الدليل فتقول المراد كذا والراجح كذا والحكم كذا. قال الله تعالى وأقيم الصلاة. ما صفة الصلاة التي أمرنا بإقامتها؟ هذا الدليل لم يتعرض له. إذن هو من هذا الباب يعني صفة الصلاة في هذا الدليل مجملة غير واضحة فماذا تحتاج؟ تجو إلى بيان من أي من دليل آخر يبين لك صفة الصلاة صفة الحج ولله على الناس حج البيت فإذن هذا الإجمال في تلك الأدلة يعني عدم فهم المراد الذي يتحقق به امتثال التخليف الذي تضمنه الدليل هذا يسمى إجمالا وهذا الدليل يسمى مجملا الآية أو الحديث يوصفان بالإجمال عند عدم فهم المراد طيب هذا القسم مجمل يقابله المبين الواضح والمبين الواضح إما أن يكون بينا ابتداء جاء الدليل والمعنى فيه واضح لم يسبقه إجمال مثل والله بكل شيء عليم هذا يفهمه الصغير والكبير والمتعلم والجاهد ويحتاج ولا يحتاج إلى يعني دلالات أخرى أن علم الله محيط بكل شيء دق أو كبرة خفية أو ظهرة فالله عز وجل بكل شيء عليم وليس لذلك استثناء ولا تخصيص ولا شيء من هذا فهذا بين واضح وما سبقه إجمال حتى تقول كان مجملا ثم تبين هو بين لابتداء هذا البين الواضح إما أن يسبقه إجمال أو لا يسبقه إجمال ما مثال الذي لم يسبقه إجمال والله بكل شيء عليم إن الله على كل شيء قدير فهذا لم يسبقه إجمال وما سبقه إجمال مثل وآت الزكاة طيب كم المقدار ما أنواع المال التي تجب فيها الزكاة ما مقدار النصاب ما مقدار الماج بإخراجه في الزكاة جاء البيان في نصوص كثيرة ما يتعلق بزكاة بهيمة الأعام زكاة الزرع قالوا وآتوا حق يوم حصادي طيب كم حقه يا رب ومتى نخرجه وكيف نخرجه وإلى من نخرجه فجاء البيان في نصوص كثيرة إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية بينت الأصناف المستحقة فيما سقت السماء أو كان عثريا العشر فيما سقي بالنضح نصف العشر بين المقدار وهكذا يأتي البيان في نصوص متعددة إذا هذا البيان أو هذا المجمل الذي بيّنته النصوص يأتي المبين الواضح إما ما سبقه إجمال أو لم يسبقه إجمال طيب هذا البيّن الواضح سواء سبقه إجمال أو لم يسبقه إجمال ليس في وضوحه على درجة واحدة فمنه الواضح القطعي الذي لا يحتمل دلالة أخرى فهذا في أعلى درجات الوضوح وظهور المعنى ورنهما هو دون ذلك بأن يكون له معنى آخر محتمل هذا الاحتمال مثل أن تجد نصا فيه أمر هل الأمر هذا للوجوب أو للاستحباب أها هذا احتمال وإن كان ظاهرا أو الراجح أنه ليس للوجوب بل للاستحباب إلا أن حمله على الوجوب أيضا محتمل محتمل إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هل هاتان الركعتان واجبتان أو مستحبتان إن ترجح عندك الوجوب ستقول واجب لكن ستبقى دلالة الاستحباب قائمة محتملة وهكذا في كل أمر ومثله النهي هل هو النهي للتحريم أو للكراها فمثل هذه الأنواع مع أنها واضحة لكن وضوحها ليس قطعيا وضوحها وضوح محتمل عندئذ نقول تقسيم الأدلة من حيث الوضوح وعدم الوضوح انقسم ابتداء إلى بين ومجمل والبين هذا أو المبين إما بين بنفسه أو بين بغيره إيش يعني بين بنفسه لم يسبقه إجمال إيش معني بين بغيره كان مجملا ثم تبين ممتاز وهذا المبين الذي تم بيانه إما أن يكون واضحا تمام الوضوح فدلالته لا تحتمل معنى آخر فهذا الذي سميناه فيما سبق النص القطعي في الدلالة وما احتمل معنى آخر مع رجحانه في معنى ظاهر سمي بالظاهر لماذا سمي بالظاهر لأن له احتمالين فأكثر هو في أحدها أظهر فإن حملناه على المعنى المتبادر الظاهر هذا هو الظاهر وإن عدلنا عن هذا الظاهر وأخذنا المعنى الثاني المحتمل فهو المؤول فأنت أولت النص عدلت به عن ظاهره إلى المعنى الآخر يعني الأصل في الأمر أنه يحمل على الوجوب جينا إلى آية وأشهدوا إذا تبايعتم أمر الله بالإشهاد فقلنا ليس الإشهاد واجبا عند كل بيع بل هو مستحب انت عدلت الآن عن الظاهر الظاهر أن أي أمر تحمله على الوجود لكن هذا الظاهر تركنا ظاهره لدليل آخر وهو أنه ثبت عندنا في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام باع واشترى في أكثر من قصة ولم يذكر في الرواية أنه اتخذ شاهدا قد اشهد يا فلان فبين هذا أن الأمر بالإشهاد عند التبايع ليس واجبا حملناه على الاستحباب لما حملنا وإشهدوا على الاستحباب وتركنا الوجوب هل حملناه على الظاهر أو على المعنى الآخر؟ على المعنى الآخر إذن هذا في الاستطراع يسمى تأويلا وهذا المعنى يسمى مؤولاً الدليل هذا مؤول لما وجدنا قرينة فتركنا الدلالة عن ظاهرها وهي الوجوب وأخذناها إلى المعنى المرجوح وهو الاستحباب لكن بقرينة وبدليل وهكذا. فهذا البام في بيان معنى الإجمال ما الإجمال ومتى يكون الدليل مجملا ثم كيف نتعامل معه وإين يقع الإجمال ومتى نعرفه فصل مهم من أبواب دلالات الألفاظ أعقبه بالحديث عن البيان والمبين وما راتب البيان وكيف نتعامل مع الأدلة التي بينت الإجمال ابتدى رحمه الله بالتعريف فقال المجمل لغة المجموع أو المبهم أو المحصل المجمل اسم مفعول من الفعل أجمل يجمل فهو مجمل ومعنى أجمل الشيء جمعه من غير تمييز ولا تفصيل جمع الشيء وخلطه حتى اختلط بغيره ومنه يسمى الحساب الإجمالي فاتورة اشتريت في عدة أشياء فيكون المبلغ المجمل في أسفله يعني المجموع اشتريت طعاما وشرابا وخبزا وفاكهة ولباسا وحذاء وكذا فالمجموع كم؟ مئة ريال لكن مقسم بالتفصيل أنت لما نظرت إلى المجموع أو إلى الإجمال المبلغ المجمل يعني المجموع الذي لم يميز لك المئة هذه كيف قسمت فإذن الجمل أو الإجمال الجمع الذي لا يتميز فيه أفراد المجموع هذا أصله في اللغة ومن ذلك يؤخذ معنى الإبهام يعني الإبهام فرع عن الإجمال يعني مئة ريال يعني أرسلتك لتشتري أشياء فعدت إلي وقلت لي مجموع ما اشتريت به خمسمائة ريال بالنسبة لي الخمسمائة هذه مبهمة أنا لا أدري كيف كيف أنفقتها وعلى ماذا كيف صرفتها هي مبهمة الإبهام هذا ناتج عن ماذا عن الجمع الذي لم يتميز فيه أفراد المجموع أو قال أو المحصل المعنى متقارب هو آخذ بعضه من بعض نعم واصطلاحا أحسن الله عليكم قال رحمه الله واصطلاحا ما تردد بين محتملين فأكثر على السواء من المعنى اللغوي حديث لعن الله اليهود إن الله حرم عليهم الشحومة فجملوها ثم باعوها فأكلوا ثمنها إيش يعني جملوها كثير من المفسرين وحتى بعض الوصن يقول الجمل الخلط يقول فجملوها يعني خلطوها لا هو الجمع معنى الجمع هو الأصل القائم جملوا الشحمة جمعوه ثم أذابوه فتحول الشحم إلى دهن فباعوا الدهن قال الله حرم الشحم ونحن ما بعنا شحم بيعنا الدهن. قال فجملوه فأذابوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه هذا من التحايل على حكم الشريعة والمقصود الشاهد هنا معنى جمال الشيء وأجمله قال واصطلاحا ما تردد بين محتملين فأكثر على السواء الآن هذا تعريف لماذا تعريف للدليل المجمل طيب اللفظ المجمل منهم من قال هو لفظ تردد أو هو القول المتردد لكن قد يكون القول وقد يكون الفعل عدل المصنف ما قال هو قول تردد هو القول أو اللفظ قال ما فعدل إلى لسم المبهم ما ليشمل القول والفعل فقد يكون الفعل مجملا كما يكون القول مجملا ما تردد بين محتملين هذا القيد أخرج ماذا أخرج النص لأنه لا تردد فيه ولا يحتملو إلا معنا واحداً فأخرج النص طيب المتردد بين احتمالين أيضاً الظواهر كلها مترددة بين احتمالين الأمر متردد بين الوجوب لا ليس الاستحباب فقط وغيره فيدخل في الاستحباب والإباحة وسائر المعاني النهي متردد بين التحريم وغيره اللفظ عموماً أسماء الأشياء متردد بين الحقيقة والمجاز العموم متردد بين الاستغراق والتخصيص طيب فكيف تقول هل هذه كلها مجملة لا قال ما أو ما تردد بين محتملين فأكثر على السواء فلما قال على السواء دل على أن الاحتمالات في المجمل متساوية ليش متساوية لأنه متى ترجح أحد المعاني على غيره حملناه عليه ولم يعد ولم يعد مجملا متى ترجح أحد المعاني في اللفظ له معنيان ثلاثة أربعة عشر معاني لكن أحد المعاني أظهر ليش أظهر إما لأنه الراجح أو لأنه المتبادر أو لأنه الحقيقة والباقي مجاز أو لأنه أصل في الوضع إلى آخره لأي سبب أو لقرينة في السياق متى ترجح أحد المعاني وظهر حملنا اللفظ عليه لم يعد هذا مجملا طيب ما, ما وجه الشبه بين الظاهر والمجمل احتمال المعاني طيب متى يكون مجملا إذا كانت الاحتمالات متساوية ومتى يكون ظاهرا إذا كان في أحدها أظهر ولهذا قلنا في تعريف الظاهر محتمل معنيين فأكثر هو في أحدها أظهر أما هنا محتمل معنيين فأكثر على السواء على السواء ما تردد بين محتملين أخرج النص على السواء أخرج الظاهر والحقيقة والمجاز وغيرها كل ذلك خرج بقولنا على السواء وعرفه بعضهم كابن الحاجب واختاره السبكي بقوله ما لم تتضح دلالته المجمل ما لم تتضح دلالته قالوا طيب والمبأ والمهمل المهمل أيضا لا لا تد اللفظ المهمل كمقلوب زيد إلى ديز هذا أيضا لا تتضح دلال قالوا لا هذا أي أصلا يعني لا يصلح أن يكون لا يسمى لفظا ونحن نقول اللفظ وأيضا عرفه القاضي أبو يعلى بقوله ما لا يفهم معناه من لفظه ما لا يفهم معناه من لفظه إذن كيف يفهم بدليل آخر فلهذا هو مجمل والمعاني متقاربة نعم. أحسن الله عليكم قال رحمه الله وحكمه التوقف على البيان الخارجي. طيب حكم المجمل عرفه لك وسمعت التعريفات ومنه تعرف الموفق بن قدام ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى يعني معنى معين ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنا أي معنا معين. طب هذه التعريفات ما لم تتضح دلالته ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى ما لا يفهم معناه من لفظه كيف نتعامل مع اللفظ المجمل؟ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرو وقيم الصلاة في صفة الصلاة آت الزكاة في صفة الزكاة ولله على الناس حج البيت في صفة الحج كيف نتعامل نعم تبحث عن بيان خارجي تبحث عن دليل يبين لك صفة الصلاة صفة الزكاة صفة الحج يبين لك معنى القر الذي جعله الله عز وجل عدة للمطلقات فتبحث عن بيان قال حكمه التوقف على البيان الخارجي نعم قال وهو في الكتاب والسنة ما هو لا المجمل نحن نتكلم عن المجمل يعني هذا جواب عن سؤال هل يقع اللفظ المجمل في نصوص الكتاب والسنة هل يوجد إجمال في الكتاب والسنة نعم والدليل الوقوع الأمثلة التي ذكرنا ومثالها كثير في نصوص الكتاب والسنة طيب ما الحاجة إلى الاتيام بهذه الجملة هل هو من تقرير الواضحات لا هو إشارة إلى خلاف من خالف في المسألة وهم بعض أهل العلم وعلى رأسهم الظاهرية وإمامهم داود رحمه الله تعالى يقولون لا يمكن أن يقع إجمال في الكتاب والسنة ليش هذا استدلال العقلي قالوا شوف المجمل إما أن يأتي له بيان أو لا يأتي له بيان أليس كذلك القسم عقليا قال فإن كان إجمالا بلا بيان فلا فائدة منه وإن كان إجمالا يعقبه بيان فهو تطويل بلا فائدة فعلى كلا الاحتمالين لا فائدة وينزه عنه كلام البلغاء فكيف بكلام الشارعي فإذا لا إجمال في الكتاب ولا في السنة طيب والموجود في نصوص الكتاب والسنة لا هي واضحات لكنها يعني يجتهد فيها العلماء للوصول فعلى كل حال يعني هو قول مرجوح فذكره المصنف وينص عليه الأصليون لأجل هذا فيقولون هو في الكتاب والسنة يعني وقوعه موجود في نصوص الكتاب والسنة أحسن الله إليكم قال رحمه الله ويكون في حرف واسم ومركب ومرجع ضمير وصفة وتعدد مجاز عند تعذر الحقيقة وعام خص بمجهول ومستثنى وصفة مجهولين. طيب هذه أنواع الإجمال أو إن شئت أن قلت أن تقول صور الإجمال الواقعة في نصوص الكتاب والسنة. وهذا التقسيم لا يترتب عليه شيء سوى إفادة طالب العلم. بالصور والأشكال والأنواع التي يقع عليها الإجمال الإجمال إما أن يكون مفردا أو مركبا مفردا يعني يأتي في كلمة سواء كانت حرفا أو اسما يعني مثل الواو قد تكون للعطف وقد تكون للاستئناف وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم فإن قلت عاطفة إذا قلت الواو عاطفة فلا وقفة وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم وإن قلت هي للاستئناف كان الوقف لازما وعليه خلاف يترتب في تفسير الآية هل استأثر الله عز وجل بعلم المتشابه أو شاء الله لبعض خلقه من الراسخين في العلم أن يعلموه أيضا هذا راجع إلى ماذا إلى معنى الواو هي تحتمل أكثر من معنى ومثله مثلا اللام قد تأتي للتمليك وقد تأتي للاستحقاق وقد تأتي للغاية ومعاني متعددة فإذا إذا احتمل الحرف أكثر من معنى كان مجملا طيب وإذا كان مجملا يتوقف على بيان لا بد أن تقول, تقول إنما الصدقات للفقراء تقول اللام للاستحقاق أو للتمليك ويترتب عليه خلاف فقهي. طيب إذا قلت هذا أو ذاك فعليك بالدليل ايتني بدليل سياق قرينة نص آخر يرجح هذا المعنى الذي تقول به ويأتي في الاسم أيضا وهذا كثير أيضا ضربنا مثالا بلفظة قرو هذا اسم عائد إلى أن أصل اللغة في قرء الاشتراك ومثله لفظة عين هي للاشتراك أيضا ويأتي في الفعل والليل إذا عسعس عس والصبح إذا تنفس عسعس عس بمعنى أقبل بمعنى أدبر فكل هذا واقع قال ويأتي في المركب يعني أن الإجمال ناشئ عن التركيب في الجملة لا عن اللفظ ويمثل له بقوله تعالى في سورة البقرة في, في مهر المطلقة التي لم يدخل بها وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم تستحق المطلقة قبل المسيس قبل الدخول نصف المهر قال إلا أن يعفونا المطلقات يعني تتنازل عن نصفها نصيبها فيرجع المهر كله للزوج أو يتنازل الزوج عن نصيبه فتستحق هي المهر كله قال إلا أن يعفون يعني المطلقات الزوجات أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح يعني من قيل الزوج قيل الولي في الآية لأن كل منهما يصدق أن يقال إن بيده عقدة النكاح الزوج كيف بيده عقدة النكاح العصم عنده وهو الذي يطلق أو يبقي وكيف الأب عنده عقدة النكاح والذي يزوج عقدة النكاح عنده فهو الولي بد منه وهو يعني شرط لصحة النكاح طيب من أين نشأ الإجمال هل كلمة بيده هي الغامضة أو عقدة النكاح هي المجملة لا التركيب ناشئ عن التركيب وربما كان الإجمال ناشئا عن التصريف يعني تصريف الكلمة يعني المختار هل هو الذي يختار أو الذي يقع عليه الاختيار؟ يحتمل هذا ويحتمل ذاك خلاص ومنشأ الإشكال هنا أو الإجمال في اللفظ أن تصريف الفعل لأن الفعل اختار يختار فهو مأخوذ من التصريف في أصل مختير فإن جعلت الياء مفتوحة مختير فهو اسم مفعول وإن جعلت الياء مكسورة مختير فهو اسم فاعل وفي كلتا الحالتين قلبت الياء ألفا فصارت مختار الله اختار الرسل من خلقه فالله اختارهم واسم الفاعل مختار والنبي الذي اختاره الله عز وجل وقع عليه الاختيار فالنبي أيضا مختار فالاسم هذا أصبح مشتركا بين الذي اختار وبن الذي وقع عليه الاختيار وسبب الإجمال هنا هو تصريف الفعل قال الله تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد في أمره سبحانه وتعالى باتخاذ الشهادة والأمر بإدلاء الشهادة عند طلبها. قال ولا يضار كاتب ولا شهيد الكاتب والشهيد في نفي المضارة منهما أو عنهما يعني لا يضارر كاتب ولا شهيد يعني لا ينبغي للكاتب والشهيد أن يضر غيره أو المقصود أن أصحاب الدعوة عليهم أن لا الضرر بالكاتب والشهيد فيكون نائبا للمفعول فيكون نائبا للفاعل ولا لا يضار كاتب هل هو فاعل أو نائب فاعل هذا عائد إلى تفسير يضار هل هو يضارر أو يضارر فإن قلت يضارر فالفعل مبني للمعلوم وكاتب فاعل وإن قلت يضارر فالفعل مبني للمجهول وكاتب نائب فاعل وهكذا هذا أيضا يعني في فهمي أسالب اللغة وتصريف وقوعها يوقفك على صور وأحوال ونماذج للإجمال قال رحمه الله ومرجع الضمير أيضا هو أحد صور الإجمال يقولون في مثال ذلك لغة ضرب زيد عمرا وأكرمني من الذي أكرمك؟ ضرب زيد عمرا وأكرمني من الذي أكرمك؟ يحتمل هذا ويحتمل ذاك يحتمل أنك تتكلم عن زيد في كونه ضرب عمرا وأكرمك وهذا قد يكون هو الظاهر المتبادر لأنه عندما ضربه قابلك بخلاف ذلك فأكرمك ويحتمل على قاعدة اللغة أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور وأقرب مذكور عمر فضرب زيد عمرا وأكرمني فلما ضربه تحقق لك الإكرام فتعلم الأدب معك فأكرمك هذا محتمل ومثاله في النصوص الشرعية حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يمنعن عن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره جدار من؟ الغارز أو الجار؟ واختلف فيه الفقهاء لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره المتبادر من السياق أن الكلام للجار أن يغرز خشبة في جداره في جدار الجار فليس من حقه أن يمنع وبالتالي لا منع له لو امتنع ويحتمل أيضا الضمير عود الأقرب مذكور لا يمنع النجار جاره الغارز يعني أن يغرز خشبه في خشبة في جداره ومن الفقهاء من قال بهذا ومنهم من قال بذلك، لكن الظاهر المتبادر أن المقصود به جدار الجاري وليس الغارز ولهذا قال أبو هريرة رضي الله والله لأرمين بها بين أكتافكم ما لي أراكم عنها معرضين فالخطاب ها هنا للجار إذن منشأوا الاحتمال الذي تتساوى فيه الاحتمالات أو الإجمال هنا ما منشأه مرجع الضمير كما قال أو الصفة يعني مرجع الصفتي تقول زيد طبيب ماهر المهارة في طبه أو في ذاته من حيث اللغة يحتمل هذا ويحتمل زيد طبيب ماهر إذا قلت ماهر صفة لطبيب فإذا مهارة زيد في طبه فقط وإذا قلت إن المهارة في ذات زيد فأنت وصفته بالطب وبالمهارة فوصفته بوصفين ليس وصفا واحدا ويترتب على هذا أيضا خلاف في مدلول الجملة قال وتعدد مجاز عند تعذر الحقيقة إذا تساوت المجازات والحقيقة متعذرة لماذا افترضنا تعذر الحقيقة؟ لأنها لو كانت ممكنة فلا إجمال ويحمل اللفظ على حقيقته وتترك المجازات لكن تعذرت الحقيقة وعندك أكثر من مجاز هل ستحمله على هذا المجاز أو ذاك سأتينا بعد قليل من الأمثلة التقدير في الإجمال أو في, الـ في, الـ في الإضمار المقدر لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا نكاح إلا بولي لا صيامة لمن لم يبيت النية من الليل لا صياماً لانكاح لا, لا صلاة ليس المقصود المعنى الحقيقي الذي هو نفي الوجود لأنه قد يوجد نكاح بلا ولي وقد يصلي مصلي ولا يقرأ فاتحة الكتاب وقد آه آه يبي يصوم ولم يبيت النية فقد يوجد فليس النفي للوجود معنى الحقيقة يحمل النفي على الوجود لكن تعذرت الحقيقة فلا بد من حمله على المجاز فالمجازها هنا إما أن تقول نفي الصحة أو نفي الكمال. والمعنى مختلف. لا صلاة صحيح لا نكاح صحيح، لا صيام صحيح. وبالتالي فنحكم ببطلان الصلاة والنكاح والصيام إذا لم يتحقق المذكور في تلك الأدلة. وإذا قلت لا، بل المحتمل في المعنى الكمال وليس الصحة. لا صيام صحيح، لا صلاة، آه, لا صيام كامل، لا صلاة كاملة، لا نكاح كامل. يعني صحيح مع النقص. والمعنى مختلف. طيب إن قدرته بالكمال أو قدرته بالصحة كلاهما مجاز وأنت تركت الحقيقة فإذا لم تقم قرينا وتساوت الاحتمالات المجازية فهذا أيضا يسمى إجمالا قال ومنه أيضا عام خص بمجهول أو خص بمستثنى أو خص بصفة مجهولة عام يخص بمجهول أعطي هذا المال للفقراء إلا بعضهم من بعضهم ما حدد لك فالمستثنى هنا مجهول أو خص لك مستثنى مجهول أو صفة مجهولة أحلت لكم بهيمة الأعام إلا ما يتلى عليكم إلا ما يتلى عليكم وأن تنتظر ما يتلى حتى تعرف المستثنى من هذا الحلال وكذلك الصفة المجهولة ومثلوا له بقوله تعالى أن تبتغوا بأمواركم محصنين غير مسافحين ما الإحصان هنا هو استثنى بصفة لكن نصفها هنا محتمل لأن يكون الإحصام بمعنى الحرية ويكون الإحصام بمعنى النكاح يعني هل هو المتزوج أو الحر لأنه يرد في النصوص الشرعية تارة بهذا المعنى وتارة بذاك المعنى نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله ولا إجمال في إضافة تحريم إلى العين وهو عام طيب لما بين لك معنى الإجمال وحكم الإجمال وصور الإجمال انتقل إلى التطبيقات ذكر لك الآن ستة أو سبعة صور ستة أو سبعة صور من الأمثلة التطبيقية لما الدعية فيها الإجمال في النصوص الشرعية والراجح أنها ليست مجملة فهذا تطبيق عملي ودرس تطبيقي يفهمك لماذا ما قالوا بالإجمال افهم الآن المثال الدليل من قال بالإجمال ليش قال إجمالا والراجح أنه ليس مجملا لماذا ولا إجمالا قال ولا إجمال في إضافة تحريم إلى العين وهو عام طيب هذا المثال الأول كل تحريم جاء في النصوص الشرعية مضافا إلى الأعيان مثل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخره ومثل حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم الآية طيب هذا تحريم أضيف إلى العين طيب بيش الإشكال الإشكال يا حبيبي أن الأحكام الشرعية الحرمة ونحوها تنسب إلى الأفعال لا إلى الأعيان يعني مثلا تقول الأم حرام إيش حرام الحرمة ترتبط بفعل منسوبة إلى هذه الذات وليس إلى الذات نفسها حرمت عليكم الميتة حرمت علينا الميتة إيش أن ننظر إليها أن نلمسها أن نشم رائحتها إذن المحرم فعل متصل بهذه الذات لا لا عين الذات طيب ومن هنا ينشأ الإشكال حرمت عليكم الميتة إيش أكلها أو بيعها أو الانتفاع بجلدها يقول الأفعال المحتملة للارتباط بهذه الذات متعددة فإذا كلها متساوية ولا دليل يبين المراد إذن هو مجمل حرمت عليكم أمهاتكم إيش نكاحها كتابة عقد النكاح أو الوطء أو النظر بشهو أو ما هو ما الحرام حرمت عليكم أمهاتكم قالوا فلما تعددت الاحتمالات في تقدير الأفعال المنسوبة إلى هذه الذوات أصبح مجملا قال المصنف رحمه الله الراجح الذي عليه جماهير الفقهاء ولا إجمالا في مثل هذه القاعدة ما هي إضافة التحريم إلى العين طيب حرمت عليكم أمهاتكم قلت ما المحرم النكاح حرمت عليكم الميتة ما المحرم الأكل. الأكل طيب هذا على كيفكم مرة تقولون نكاح مرة تقولون أكل والآية ما قالت يعني ما الفرق بين حرمت عليكم ومهاتكم تكم حرمت عليكم والميتة اللفظ واحد هل نفسر النصص بأهوائنا الجواب لا طيب من يقول إجمال هذا دليله يقول يا أخي حرمت عليكم ومهاتكم مثل حرمت عليكم والميتة إما تقولوا الاثنين حرام في الأكل أو الاثنين حرام في النكاح لكن مرة تقول حرام النكاح ومرة تقول حرام الأكل هذا هو الذي يجعلن يقول إنه مجمل ويحتاج إلى بيان من دليل خارجي الجمهة طبعا من يقول بأنه مجمل أكثر الحنفية وبعض الشافعية ومن الحنابلة القاضي أبو يعلى لأنه رجح الإجمال في مثل هذه النصوص والراجح الذي عليه الكافة من الأهل العلم من مختلف المذاب أنه لا إجمال ليش لا إجمال؟ قالوا هذه يعني الآن حتى طالب العلم المبتدئ الذي ما تفقها بعد لو قلت لو حرمت عليكم أمماتكم العربي الذي سمع حرمت عليكم أمماتكم هل تبادر إلى ذهنه معنى غير النكاح؟ فإذا حصل تبادر إلى المعنى. وهذا واحد من القرائن التي تنفي الإجمال وقلنا إنه متى توقف اللفظ ولم يحتمل معنى هو المجمل فلهذا لا إجمال قال وهو عام بمعنى أنه بمع تقدير المحتملات كلها فلما تقول حرمت عليكم أمهاتكم يحتمل العقد يعني حتى كتابة عقد نكاح لو قال قائل عندي إجراء نظامي في بلد ما ويحتاج إلى كتابة عقد نكاح لإمكان استخراج مثلا أوراق نظامية لكن المرأة التي سأكتب العقد النكاح أختي بالرضاع يا أخي أختك بالرضاع حرام النكاح قال لا أنا لن أنكح فقط أكتب عقد النكاح طيب أخواتكم من الرضاع مذكورة في الآية هل المحرم هو وطؤها أو حتى العقد طيب فنحن نقول في مثل هذا إذا احتملت أكثر من تقدير قال وهو عام في تقدير الأفعال المنسوبة فيها الأفعال المنسوبة فيها التحريم إلى الأعيان إلى الذوات وتساوي الاحتمالات تحمل على العموم هذا معنى قولي وهو عام يعني بمعنى تقدير المحتملات كلها لعدم المرجح كما ذكرنا في المثال نعم. أحسن الله إليكم قال رحمه الله ولا إجمال في إضافة تحريم إلى العين وهو عام ولا في وامسحوا برؤوسكم طب هذا المثال الثاني في سورة المائدة في آية الوضوء وامسحوا برؤوسكم هل الباء متردد للإلصاق أو للتبعيد فبعض الحنافية قال هو مجمل طالما ترددت الباء هنا لأكثر من معنى ولا مرجح هذا مجمل ولأنه مجمل فيتوقف على بيان فنحتاج إلى دليل آخر من خارجي هذا النص من خارج هذا الدليل يبين لنا ما المراد هل هو مسح بعض الرأس مسح الكل الاستيعاب أو الاجزاء بالبعض ومن لا يقول بأنه مجمل وهم الجمهور قالوا لا إجمال ومن يقول إن الباء للتبعيض عنده قرينة ومن يقول إنها للإلصاق عنده قرينة وبالتالي فلا إجمال بل هو ظاهر ومعنى مرجوح فمن احتج بأنه ظاهر كما قلنا يحمل اللفظ على معنى مقتنن إما بمبادرة المعنى أو أن الأصل في الباء كذا هو المعنى المتبادر الحقيقي وما عداه فهو مجاز يحتاج إلى دليل نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله ولا في رفع عن أمة الخطأ والنسيان هذا المثال الرابع وهذا اللفظ على شهرته وكثرة تداوله في كتب الأصول لا يروى الحديث فيه بهذا اللفظ فهو إن اعتبرناه مثالا افتراضي لتطبيق المسألة عليه فنعم وإلا فإن الحديث ال... الذي يخرجه بعض أصحاب السنة إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان لكن لتفهم القاعدة على تقدير صحة هذا اللفظ أو روزر الرواية به رفع عن أمة الخطأ والنسيان رفع الله عن الأمة الخطأ والنسيان هل المرفوع حقيقة الخطأ والنسيان ذات الخطأ والنسيان الجواب لا ليش لا لأنه لا يزال واقعا وموجودا في حياة البشر الخطأ موجود والنسيان موجود تعذر المعنى الحقيقي فلا بد من المجاز. فالمقصود ليس ذات الخطأ ولا ذات النسيان بل حكم الخطأ وحكم النسيان. أليس كذلك؟ طيب الحكم دنيوي وأخروي. المقصود بالحكم الدنيوي المقصود بالحكم الدنيوي ما يترتب على الخطأ والنسيان. شخص أخطأ فأكل مال إنسان ظن أن هذا الكيس أو هذا المال له فاستعمله فأكله خطأً. طيب. تعويض المال المتلف أو الشيء الذي حصل بسبب الخطأ والنسيان هل هو مرفوع يعني شخص ظن أن هذا المال الذي كان في الدرج له ويسكن مع صديقه في غرفة واحدة فوجد المال فأخذه وصرفه فسأل صاحبه فلما تكلم انتبه إلى أنه أخطأ واستعمل مالا ليس له فقال غفر الله وقعد لي مالي قال لا يا حبيبي رفع عن أمة الخطأ والنسيان قال فأنا كنت مخطئا لا هذا لا يعفى عنه وليس مرفوعا ليش قلت ليس مرفوعا لأنك حملت الحكم المرفوع في هذا الدلع الحكم الأخروي الذي هو إيش الإثم والمؤاخذة والعقاب فلا عقاب عليك ولا مؤاخذة لأنك مخطئ لأنك ناسي لكن خطأك ونسيانك لا يرفعاني عنك المؤاخذة نسي الصلاة نسي اليوم أنه صائم قضاء فأكل وشرب رفع عنك الخطأ والنسيان المؤاخذة لكن عليك قضاء هذا اليوم عليك إخراج الزكاة التي نسيت إخراجها عليك كذا كذا فإذا الإحكام الدنيوية باقية فما الذي حصل؟ الذي حصل أن الحكم تردد بين الدنيوي والأخروي فمن قال إنه مجمل؟ قال احتمل أكثر من معنى على السواء ولا بيان لأحدها فيبقى مجملا والجمهور كما نص المصنف رحمه الله على أنه لا إجمال خلافا لبعض الحنفية وأبي الحسين البصري قالوا لتردده بين نفي الصورة يعني حقيقة الخطأ والنسيان وبين نفي الحكم أحسن الله إليكم قال رحمه الله ولا في آية السرقة هذه الصورة الخامسة والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما خلافا للحنفية القائلين أن الإجمال القائلين إن الإجمال في الآية في موضعين في معنى القطع وفي معنى اليد أما القطع فيأتي بمعنى الإبانة يعني إزالة العضو ويأتي بمعنى الجرح فإن الجرح أيضا يسمى قطعا ولم يتبين المعنى إذن هو مجمل فقطعوا مجمل هل المقصود به الجرح أو الإبانة قطع العضو هو محتمل أيضا اليد تطلق على اليد كلها من أطراف الأصابع إلى المنكب تسمى يدا واليد إلى المرفق يد وإلى مفصل الكف يد كل ذلك يد ولم يتبين في الآية إذن الآية مجملة طيب إذا صارت مجملة نتوقف على بيان من خارج فننظر إذا في ذا السنة كذا وكذا فجعلناها مجملة أما الجمهور فيقولون لا إجمال في الآية، أما القطع فالمتبادر فيه أنه الإبانة، وأما الجرح فهو معنى المجاز، فلا حاجة إلى القول بالإجمال، وأما اليد فبينتها حدا حديث السنة، فمن قال مجمل قال إن السنة بينته ومن قال إنه لا إجمالا جعل الظاهرة في الحكم الظاهرة في اليد أن أن الكفة تسمى يدا وما عداها فهو مجاز يحتاج إلى دليل والله أعلم. أحسن الله إليكم قال رحمه الله ولا في وأحل الله البيع البيع هنا اللام ما هي للاستغراق فيعم كل بيع أم هي للعهد الشيء الذي يعهد أنه يسمى بيعا فهو بيع أم هي للعموم الذي يقبل التخصيص ما الفرق بين هذا وذاك طبعا إذا قلت إن اللام هنا للعهد فتقول ما سماه العرب بيعا فهو بيع لما نزلت الآية وبالتالي ما خرج عن هذا المعهود فلا يسمى بيعا ومن قال هي للاستغراق شمل كل بيع طب حتى البيوع المحرمة نعم هي بيع يدخل فيه بيع النجش وبيع الحاضر للباد وبيع المسلم على بيع أخيه نعم كل هذا يسمى بيعا فتقول وأحل الله البيع فعندئذ تجعل هذا الدليل معارضا لأدلة النهي عن تلك البيوع المحرمة فإذا تعارضت عليك أن تعمل قواعد التعارض أيها أقوى تجمع ترجح تقول بالنسخ هذا مسألة مهمة ومن قال لا أصلا أحل الله البيع ما شمل تلك الأنواع المحرمة ما شملها إنما قصد البيع المستوفي لشروطه واركان الشرع كل هذا عائد إلى ماذا إلى معنى اللام في البيع فمن قال إنه مجمل اتكأ على ماذا أن اللام هنا تحتمل عدة معاني متساوية ولا شيء يرجح المعاني إذن أحل الله البيع مجمل تعرف ما فائدة الخلاف البيوع المستحدثة والصور المستجدة في البيع كيف نحكم عليها من قال اللام هنا للاستغراق قال الأصل في البيوع الحل لأن العموم أحل الله البيع ومن قال هذا مجمل لا يستطيع الاستدلال بالآية لأن هذا لا يدل على شيء فإذا قلت البيوع بالعقود الإلكترونية المعاصرة التسوق الإلكتروني الذي لا يحصل فيه تقابض يدوي وفيه تحويل الأموال عن طريق الحسابات البنكية وإلى آخره هذا ما هو؟ تقول الأصل فيه الحل إذن أنت لا تقول بالإجمال من يقول بأن الآية مجملة لا يسع الاستدلال فيبحث عن دليل آخر سوى الآية هذا المعنى الذي ذهب إليه القول بالإجمال يعني الحلواني من الحنابلة وبعض الشافعية وللقاضي أبي على قولا في مثل هذه الآية هي للإجمالي أو لغيره المصنف رحمه الله ذكر ما عليه الأكثر وهو الراجح أيضا في المذهب أحسن الله أريكم قال رحمه الله ولا في لا صلاة إلا بطهور لا صلاة إلا بطهور ونحوه طيب هل هي الصورة السابعة التي تقدمت الإشارة إليها فلا حاجة إلى إعادتها لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا صلاة بحضرة طعام وهو يدافعه الأخبث ولا وهو يدافعه الأخبثان لا نكاح إلا بولي لا صيامة لمن لم يبيت النية من الليل الأسماء الشرعية المنفية لا صيامة لا نكاح. لا صلاة قلت لك هو متردد بين نفي الصورة حقيقة الوقوع لا صلاة لا نكاح لا, لا صيام وبين نفي الحكم ثم الحكم هل هو الصحة أو الكمال فمن هنا قال من قال بالإجمال في مثل هذه الأدلة والصحيح والراجح أنها لا إجمال فيها وإنما تعذرت الحقيقة التي هي الصورة أو الوجود فانتقلنا إلى المجاز أو تقول الأصل أنه ليس المقصود نفي الوجود إنما نفي الحقائق الشرعية فإذا قال الشرع لا صلاة عن مقصود الصلاة الشرعية الصحيحة لا صيام الصيام الشرعي لا نكاح النكاح الشرعي فعندئذ لا نفي للوجود أصلا في دلالة اللفظ والله أعلم أحسن الله إليكم قال رحمه الله ولا في لا صلاة إلا بطهور ونحوه ويقتضي نفي الصحة وعمومه من الاضمار ومثلها إنما الأعمال بالنيات الأئمة الثلاثة مالك الشافعي وأحمد رحم الله الجميع يقولون لا صلاة لا نكاح لا صيام محمول على نفي الصحة فالصيام بلا تبيت نية لا يصح والنكاح بلا ولي لا يصح والصلاة بلا طهور أو غير فاتحة الكتاب لا تصح والحنفية يقولون بنفي الإجزاء أو بنفي الكمال يعني لا صلاة كاملة لا صيام كامل لا نكاح كامل إذن هو صحيح؟ مع النقص أو مع عدم الكمال، ومرد ذلك كما قال عمومه من الاضمار، فالأخ الذي اختاره بعض الحنفية وأيضاً بعض الشافعية والحنابلة لم يفرد الحنفية بذلك، بعض فقهاء المذاهب وفقهم على هذا التقرير ماخذوا ما في ذلك عمومه من الاضمار، يعني لما قلت إنه ليس منفي نفي الوجود نفي الصورة، فما المحتمل إما الصحة؟ وإما الكمال إذا العموم في الإضمار هو الذي أنشأ شبهة الإجمال عمومه من الإضمار يعني هل تضمر لا صلاة صحيحة أو لا صلاة كاملة لا نكاح صحيح لا نكاح كامل عمومه قال من الإضمار ومثله إنما الأعمال بالنيات إنما الأعمال صحتها أو كمالها التقدير ذاته حتى على لفظ لا عمل إلا بنية لا عمل صحيح أو لا عمل كامل هل النية لكمال الثواب أو هو لقصب قبول العمل؟ مرد ذلك كما قال إلى التقديرها هنا في اللفظ والله أعلم. أحسن الله رأيكم قال رحمه الله وما استعمل لمعنى تارة ولآخرين أخرى ولا ظهور مجمل. اللف إذا استعمل تارة بمعنى واحد وتارة يستعمل بمعنىين. ثم ورد لنا في دليل ولا محملة يعني هل هو نحمله على الاستعمال ذو المعنى الواحد أو نحمله على الاستعمال ذي المعنيين فما العمل هل هو مجمل قال إن لم يكن هناك ظهور لأحد الاستعمالين اللفظ يكون مجملا مثال ذلك النكاح يأتي بمعنى العقد تارا وبمعنى الوطء تارا. طيب في أحكام محظورات الإحرام لا ينكح المحرم ولا ينكح المقصود لا يعقد النكاح لنفسه ولا لغيره أو المقصود الوطء طب هو يحتمل هذا وذاك طيب لفظة نكاح تأتي أحيانا باستعمال بمعنى واحد وأحيانا بمعنيين يعني مثلا فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره هل العقد أو الوطء؟ طبعا انت إذا حملته على معنى الوطء شميلة العقد فمثل هذا ما العمل فيه؟ قال رحم الله ما لمعنى تارة ولآخرين تارة يعني يأتي اللفظ أحيانا باستعمال له معنى واحد وباستعمال آخر له معنيان ولا ظهور قال فيكون مجملا أما الآمد فقال يحمل على ما يفيد المعنيين لأنه أكثر فائدة ومثال كما سمعت لا ينكح المحرم ولا ينكح مثال آخر الثيب أحق بنفسها أحق بنفسها في العقد أو في الإذن للولي ويترتب عليه مسألة إجبارها هل يجوز للولي إجبارها أو لا؟ فإن قلت هي أحق بنفسها في الإذن امتنع وإن قلت في العقد جاز لها أن تلي عقد نكاحها بلا ولي وهو دليل لبعض من قال بصحة نكاح المرأة بلا ولي للثيب منها خاصة قال من أدلة الثيب أحق بنفسها فجعل هذا دلالة فيقدرها هنا المعنى الذي أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى أحسن الله إليكم قال رحمه الله وما له محمل أو حقيقة لغة وشرعا فللشرعي فإن تعذر فالعرفي فاللغوي فالمجاز اللفظ الذي له معنى لغوي ومعنى شرعي ومعنى عرفي ما العمل فيه إذا ورد في النص فعلى أي المعاني يحمل مثال ذلك الطواف بالبيت صلاة الطواف بالكعبة الصلاة لها معنى لغوي وهو الدعاء ولها معنى شرعي وهو الأقوال والأفعال المخصوصة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم قوله صلى الله عليه وسلم فيما يروى بن عباس رضي الله عنه الطواف بالبيت صلاة يعني دعاء ولا يعني صلاة حقيقية مثل الفجر والظهر والعصر ويترتب على ذلك مسائل هل يشترط لصحة الطواف الطهارة أو لا تشترط فإن قلت إن الطواف البيت صلاة بمعنى دعاء فلا تشترط الطهارة وإن قلت لا هي صلاة حقيقية تشترط لها الطهارة وهذا أحد أدلة خلاف الفقهاء في المسألة وإن كان لئمة الأربع رحمهم الله يشترطون الطهارة لصحة الطواف لكن هذا طرف من الخلاف طيب طبقها على القاعدة قال ما له محمل أو حقيقة لغة وشرعا فعلى أي المعاني يحمل؟ على الشرعي ليش للشرعي؟ لأن المتكلم هو الشارع والأصل أن تحمل اللفظ على المعنى الذي يقصده الشرع لا على معنى غيره الطواف بالبيت صلاة يعني صلاة شرعية إلا ما استثني قال إلا أن الله أباح فيه الكلام فدل ذلك على أن غير الكلام يشترك الطواف مع الطه مع مع الصلاة في أحكامها وعندئذ تتنزل جملة من المسائل المترتبة منها أو من أشهرها مسألة الطهارة قوله عليه الصلاة والسلام من أكل لحم جزور فليتوضى هل هو الوضوء الشرعي أم الوضوء اللغوي بمعنى النظافة فإذا من أكل جزورا فليتمضمض حتى يزيل أثر الدهن والدسم من فمه بعد أكده من لا يرى أن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء يفسر هذا الدليل بأن قوله فليتوضى على المعنى اللغوي مثال ثالث قوله عليه الصلاة والسلام إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليصلي دعيت اليوم إلى غدا وأنت صائم بقية الست من شوال مثلا أو صائم اثنين وخميس ونحوه فدعيت فأجبت الحضور لك الطعام والشراب قال فإن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليصلي طيب هل الصلاة هنا بالمعنى اللغوي الذي هو الدعاء أو بالمعنى الشرعي التي هي الصلاة فإن فليصلي بمعنى الصلاة الشرعية فدخلت دار صاحبك الذي ضيفك أو التي دعيت إليه فقدم لك الطعام قل له أين القبلة اتجه وكبر قالك فليصلي هذا المعنى الشرعي على القاعدة ستحمله على أي المعنيين على الشرعي لكن هذا المثال تحديدا حمل على معنى الدعاء ليس عدولا عن القاعدة، بل لأن لفظ الحديث في رواية أبي داود في سننه قال فإن كان صائما فليدعوا، فتبين لنا أنه عبر بالصلاة تارا وبالدعاء تارا، وأن المقصود بالصلاة في هذا الحديث الدعاء. قال العلماء معناه ألا يحتاج الصائم لان يقول للمضيفه أنا صائم اليوم فيفصح عن عمله الذي يستحب له إخفاءه فيعرض لذلك ويوري بالدعاء بارك الله لك وأحسن إليك وجزاك خيرا فإذا اعتذر بالدعاء عن قبول الطعام الشرى فهم صاحب البيت أن صاحبه صائم فلا يلح عليه ولا يطالبه قال فللشرعي فإن تعذر فالعرفي إن تعذرت الحقيقة الشرعية عملنا بالدلالة العرفية لأن العرف أقوى من الدلالة اللغوية قد تكون الدلالة في اللغة محمولة على معنى ويكون يكون المعنى مهجورا في أصل اللغة مثل الغائط ومثل كثير من الألفاظ التي هجرت فيها المعاني اللغوية في أصل الوضع وانتقلت إلى عرف فإن تعذر المعنى الشرعي حمل على معنى العرفي ثم اللغوي وجعل المجاز آخر لأنه أضعف الدلالات والله أعلم أحسن الله إليكم قال رحمه الله باب المبين يقابل المجمل طيب لما انتهينا من الإجمال وأخذنا تعريفه وحكمه وصوره وبعض المسائل المتعلقة به انتقل إلى بيان المقابل لهذا الإجمال وهو البيان واللفظ المجمل يقابله المبين وله أيضا تعريف وله مسائل وله صور تختص به ومعاني تتعلق به فأفرده في باب وهذا كما قلت لكم جزء من بيان أهمية هذا المعنى الذي ترتبط به كل تلك الأبواب في, نصوص في كتب أصول الفقه وهي دلالات الألفاظ ناشئة في جملتها عن البيان ولأهمية معنى البيان في نصوص الشريعة فإن الإمام الشافعي رحمه الله واضع علم الأصول وأول من كتب فيه في تاريخ الإسلام ما صدر كتابه العظيم الرسالة بشيء قبل كلامه عن البيان ابتدأ به ومن فتح كتاب الرسالة وانتهى من المقدمة رأى ابتداء الإمام الشافع مباشرة رحمه الله ابتدأ بالحديث عن البيان ما معناه ما صوره ومنه انتقل إلى بيان المعاني المتعلقة بنصوص الشريع بيان الأمر بيان النهي بيان العموم العام المخصوص والعام الذي يريد به الخصوص وانطلق فجعل منطلق كلامه في علم الأصول وفي التدوين الذي كان نواتا لهذا العلم بالحديث عن البيان لأهميته ومن ثم ما عدل الأصوليون عن الكلام عن أهمية البيان لأننا كنا في صدر هذا المجلس البيان إما أن يكون ابتداءا وإما أن يسبقه إجمال وكلاهما بيان بل يا أخي يعني جعلت رسالة النبي عليه الصلاة والسلام في أحد بعانيها ومقاصدها العظام بيان وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ومن هنا نشأ الخلاف الكبير بين الفقهاء في معالم هذا البيان وحدوده في السنة وموقعها من الكتاب العزيز وكيف يكون الفقيه فقيها وهو لا يحيط أو لا يلم بإدراك العلاقة بين الكتاب والسنة القائمة على هذا الأصل البيان هل هو المعنى المحصور الضيق الذي يبيان الإجمال فقط؟ وعندئذ تقول إن السنة لا تقوى على الاستقلال بتقرير أحكام شرعية لم يرد أصلها في الكتاب لأنها بيان وأصل البيان مرتبط إلى آخره، هذا التقرير الضعيف الذي يحجم أثر السنة ومكانتها في التشريع هو ناشئ عن ضعف فهم لمعنى البيان، في نصوص الشريعة التي جاءت بها الكتاب أدلة الكتاب والسنة فعلى كل حال الباب هذا أيضا من الأبواب الجليلة التي يتوقف عليها فهم مراتب دلالات الألفام ووضوحها كما تقدم في الأمثلة السبعة إضافة التحريم إلى الأعيان وامسحوا برؤوسكم الخطأ والنسيان فاقطعوا أيديهما وأحل الله البيع لا صلاة لا صيام لا نكاح وغيره كمثل إنما الأعمال بالنيات المستغرق في تفسير هذه النصوص في كتب تفسير آيات الأحكام أو في شروح حديث الأحكام يجد العمق والاسترسال الفقهي الدقيق الذي يتكلم فيه العلماء عن لالة هذه الألفاظ وكيف يفهم منها هذا المعنى أو ذاك فهذا يا كرام من الأبواب الحرية بالاعتناء وفهمها تمام الفهم لأنها تنشئ ملكة القدرة على التعامل مع نصوص الشرعية والفاضها بمراتبها المختلفة فنرجئ هذا الباب إلى المجلس المقبل إن شاء الله تعالى سائرين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا وشفاءا من كل دا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولعلمائنا وشيوخنا وأساتدتنا ومن له حق علينا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واحفظ علينا يا رب أمننا وإيماننا وسلامتنا وإسلامنا ووفقنا لما تحب وترضى اللهم وفق وأيد بالحق أئمتنا وولاة أمورنا لكل خير وهدى وسداد ورشاد يدى الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنا